قدمي على البرية شالتي ورفعتها رمذل كدا إلى أمتي أمتي على شالتي شالتي ورفعتها رمذل كدا إلى وعلى عدو الله عنت الوظا كلئي يصرع بصاعي هجمتي وعلى عدو الله عنت الوظا كلئي يصرع هجمتي, هجمتي, هجمتي أرسلتها عبرت قلاب قذيفة في وجهه تبا ورد الذلتي الذلتي أرسلتها قضيفةً قضيفةً في وجهه تبا ورد الذلتي والعلا سبقت خطايا حذيفة لتكون مفتاحي لباب الجنة والعلا سبقت خطايا حذيفة لتكون مفتاحي لباب الجنة أنا تلين لغاصب متوجع إنها تناذت نحنتي أبداً قاتل تلين لغاصب نحنتي فوقذنات أنا ملي مشدودة وجميعه كاني شديد الرهبة فوقذنات قادم يجتاح صيبر مقديمي مقديمي ومحدثي كل لاهي عودتي عودتي قادم يجتاح صيبر عودتي وعلى عهد الله اعلنت الوضع كالليل يصرع بصاعق هجمتي <متدرس> وعلى الله الوضع كالليل يسرع بصاعق هجمتي أنا قادم دين الحنيفة منهجي، منهجي. حاطب الإيمان أشهد همتي، همتي. أنا قادم دين الحنيفة منهجي، منهجي. حاطب الإيمان أشهد همتي. يتحفز الأعصار بين جوانحي متربصا للتأريض مثورتي. يتحفز الأعصار بين جوانحه، وترابص للتأريض مثورتي. سبيت هامات المنتوم بهاءتي فكتبت عزى امتي في عزتي, عزتي سبيت هامات المنتوم بهاءتي فكتبت عزى في عزتي وسمت دربي نحو اشرف غايه ترجا ولو جرات كسمانيتي وسمت دربي نحو اشرف غايه إن الجهاد هو الطريق عرفته عرفته والمسجد الاقصى منى رت رحلتي, رحلتي ان الجهاد هو الطريق عرفته عرفته والمسجد الاقصى منى رت رحلتي واذا الدم الهراق سال فانه في حومه الميدان مهرق قضيتي واذا الدم الهراق سال فانه في حومه الميدان مهرق قضيتي قضيتي قضيتي, قضيتي في ربي على البرية شالتي شالتي قرط عام زلف ذائل أمتي, أمتي بي بي في على البرية شالتي شالتي قرط عام وعلى عدو الله عنت الوظا كالذي يصرع بصارع هجمتي وعلى عدو الله عنت الوظا كالذي يصرع بصارع هجمتي هجمتي هجمتي, هجمتي